اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان ابن فلان واحزابه من خلائقي ان يفرط علي احد منهم ويطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا انت